فاطمة اول دعائي وافتخر لهنتما وحده وحده فاطمة اول دعائي وافتخر <تصفيق> هي قر عن المحبة هل اسم يسرب دمائي هل اسم يسرب فاطمة فاطمة افتخر قابل <متحدث> هذا مو قبل مقبوض حول دعاء يا الله افتخر وينك وينك فاطمه اسم فاطمه اسم الزهراء وافتخر اه هي غار عن المحبه هل دمائي هل اسم واحد واحد فاطمه صوت الحقيقه اسمعت نادي يا غيارض العضل عين يا غيارض العين يا غيا يا غيا واحد واحد هل ربك يحبه ما يخيف بالبي هي يدعي الصفاء والمروه هي اي واللي يحب ويانا يسعى واللي يحب اي فاطمة اول حبيبه للدهر اول مصيبه اي فاطمه ولنما انسر بن عه شاهد ارض وسماء شاهد ارض فاطمه فاطمه اول دعائيه واحد فاطمه لطم هي هي قور عن المحبه جاوب جاوب اي هذي شويه خاذ خاذ والله بحق الحسين احنا در بالحق نعرفك ما ننسى وميزك واللي يعرف طبعنا رافضيه رافضيه الشرف وتحلل منيا للشرف يا صاح لك تعال يرتفع صوت الغياره واحنا نح تهج جدار يرتفع صوت الغياره واحنا نح تهج جدار كل شخص شيعي وموالي اقسمي وقع في دائه اقسمي فاطمة فاطمة اول هذا مجرد شي واحد واحد احنا دم بالحق نعرفه الشاعر سيد عبد الخالق احنا دم بالحق نعرفه ما نساه وميزك واللي ضيتنا الله واللي يعرف طب وحنا للشرف تحلى المنيه للشرف للمنيه اي للشرف للمنيه ايو كيف صوت الغياره واحنا نيح في هب كل شرف شع وع اقسمي يوقع فدائه اقسمي يوقع فاطمة فاطمة وانا فاطمة والدعاء اقسمي فاطمة والدعاء هي هي قوة عن المحبة هل اسمي اسمي يا دمي ري وينك كل ما مو جود ضميري فاطمه عندي اميره فاطمه حدرل ولي اميري حدرل بالحروب ما صح نظيري بالحروب إيه بالحروب بالحروب بالحروب شي يقول قدمت نحري هدية في دول السهرات أنا قدمت نحري هدية بمن خوفني مدرسة عابس أحبها مدرسة مدرسة هي خرج الله الله الله وخرجتني كربلاء هي هلا هلا هي خرجت. خرجت بعد بعد خرجت يا زمير الأمة وينك فاطمة عندي اميرة ايه فاطمة عندي اميرة اميري حجري انا من الوفاء ماركوس اي ما صح نظيري بالحر تعبي تعبي اي قدميت نحري هديه المثل في دوليس اه قدميت نحري هد ما اشمع قداميت يا الله مدرست عابس احب هاي مدرسه مدرست عابس احب اي تخرجتني كر بلاي تخرجت كر لا تزعق لا تزعق با اي تخرجت اي دعائي وافتخر هادي هادي خادمك خادمك بس لا تصير عصبي هي قال عن المحبه هل اسم إيه هل اسم احلفك بالزهراء عيد خلني اسمع جوابك فاطمه اي حدا غيري ما عطوك لف ذل راسي انا ما اعرف مصيري ايه رافض اعرف مصيري بلوس شبي بلوفا ماكو شبيكي بالحروب ما صحنا ضيري لا تتعب لا تلحق ايه <تصفيق> فدوة بالحروب بعد بالحروب ايه قدمت نحري هدية فدوالي سوايس انا قدمت يا الله فدوالي سوايس الشيخ مدرسة عابس عابس احبها خرجتني كالبناي دماء اول دعائي بارك الله فيك ابو حسين وردة وردة هي هي الغار ادوي هالاصوات يجري بدمائي انت الشفيع ايه? هلا هلا. حطم حطم. بالحشر ايه? ايه? انت هابتنا وشرفنا. ايه? ليت حب حبيبك نقسمه ليت حب حبيبك وتشوفه في العشريعه لا تتعب لا تتعب ربي لا ترحم خصمها واللي حقها وحق ربي لا ادعي ادعي والنكار حقها وهضمها واللي جا من لا ترحمه واللي من لا ترحمه منك كل هم منك كل هم وفاطمه